بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خوي بخشنداي مهربان ويل لكل همزه لمز الذي جمع مالا وعدده سزا ولناوتون بوهمون گريچي بدگو عيب گريچي تاندر او يك هر مال و سامان كو دكاتو ديج يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَهُ وَأَدَزَانَيْكَ مَعَلَكَيْ هَرْدَيْهَ لَيْتَوَ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ نَخِيروانيا بيقو مان فريد دريتنا وآگريتشي تيكس چينروا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ ناو الله المقدة تتو زاند أو أجرت يا أجرت يا التي تطلع على الأفئدة كديب على إنها عليهم مقصده في عمد ممدده به گمان او داخراوە داخره و لسریان و درچونی انیه زندیر کراون لناو چند کۆتێکی چی راک شاو دا بس راو نتو بڵندەوە. چی برزو بلندوا.